في البخاري لم يبقى إذن في الأرض إلا جسده أما هو وروحه فقد طار إلى الجنة وهو الآن يطير فيها حيث يشاء وهكذا سافر جعفر إلى الجنة وترك خلفه من يبكيه ولكنه إذ سقط لم تسقط الرايه بل ضلت الرايه بيد الصحابي الثالث الأمير الثالث عبد الله بن رواحه ورأينا كيف قاتل وكيف أرغم نفسه بأن تنزل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 فاصطرح الناس حينئذ على خالد ابن الوليد وثبتت هنا إمارة خالد ابن الوليد وهو حديث عهد إسلام لترى أنه ولد في الإسلام أميرا ولد في الإسلام أميرا يعني أول غزواته كان أميرا على جيش مثل جيش مؤثر ولكن السؤال الذي نطرحه الآن أين هو خالد حتى لو أردت أن تعطيه الآن الرايه أين هو قبل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 حتى تداول على في يده تسعه سيوف شعر قتل هذا بكل سيف كم قتل من رومي حتى بلغ هذا العدد مر على يده في تلك الحرب تسعه سيوف يعني الفل تضرب تضرب حتى ينكسر السيف سيفه ثلمه هذا لا شك انه قتل عددا كثيرا روى لنا ذلك الامام البخاري رحمه الله سجل لنا ذلك فعن خالد بن الوليد قال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 قال عروه بن الزبير فلما أخذ خالد الراية حملها دافع القوم سنشرح ماذا ب... ما يعني يعنيها دافع القوم وحاشا بهم ثم انحازى وانحيز عنه حتى انصرف بالناس أنا أمس تحدثنا عن معنى التحيز ما معنى دافع القوم لأنه إنسان إذا قرأ غزوة مؤتة في الكتب المختصرة ربما يظن أنه بمجرد ما حمل رايا حازع بالقوم لا الله دافع القوم أي واصل القتال بقية منها حتى غربت الشمس واصل القتال مع جيش المسلمين ذلك ليخلص المسلمين الذين هم بين الروم المسلمون الآن في وسط جيش الروم يضربون ويفتكون ويقطعون الرؤوس طبعا وفقه الله عز وجل هو من معه للصمود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 مكيدة يبحث عن الآن المكيده ليلقي الله تعالى بها الرعب في قلوب الروم لا بد ان ي... الروم الآن لن تهزمهم لن تهزمهم بهذا امر يحيله تحيله العالم فلا بد ماذا أقل شيء إنه نلقي في قلوبهم الرعب حتى لا يتبعون ويخلص بذلك المسلمين ياخذهم إلى حيث أو من حيث قادموا مواصله القتال تعني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 سطع من عند الله سبحانه وفقه الى امر ففي ذلك الصباح غير اوضاع الجيش شوف غير اوضاع الجيش تماما وغير تعبئه الجيش غير تماما الجيش غيره فجعل مقدمه الجيش ساقته وجعل الساقه المقدمه وجعل ميمنه الجيش الميسره و الميسره ميمنه وتاخر بالجيش قليلا طبعا هناك نصار العرب يعرفون العرب الذين كانوا من هنا صاروا لا يعرفون الميمان الجديدة صح؟ الذين من هنا صاروا لا يعرفون الميسار الجديدة فقالت الروم وقال نصارى العرب قالوا لقد جاءهم المدد شف؟ جاءهم المدد أم جابوا جيشا آخر لحق بهم وألقى الله سبحانه في تلك اللحظة في قلوب الروم الرعب بدأ خالد بن الوليد أمر الجيش بأنه يرشق بالنبل ويرمي بالرماح ويتأخر شيئا فشيئا، فظن الروم أن هذه مصية يريد خالد بن الوليد ظنوا أن يريد خالد بن الوليد أن يأخذهم إلى أبعد من هذا المكان لأن هناك جيشا يتربص بهم أي ينسحب حتى يتبعه الروم فيهجم الجيش الثاني وما كان شوف لا جيش لا ولد خالد بن الوليد فعل ذلك ورجع بالمسلمين شيئا فشيئا. طبعا قادة الروم امر لا تتبعهم لا تتبعهم لا ندري من الذي يريدونه وهذا هذا التحليل العسكري لكن لو سمح خالد بن الوليد لأحد القادة أولاك أن يتحدث لحدثه بأنه شوف لا داعي لهذه المناورة اصلا يعني أكتقي في روح تجعل الميمنة الميسرة والميسرة ميمنة والساقة مقدمة والمقدمة الساقة لو كان هربت عاد انسحت وهم يتبعك لماذا الروم ساعدوا بهذا الانسحاب للمسلمين أحسن شيء فعله المسلمون لهم هو هذا الانسحاب هو رجوع خالد بن وليد بالجيش الإسلامي لماذا ذلك لأن الروم كثر فيهم القتل يعني لقد دفعوا كثيرا من فردات اكبادهم وهم لا يريدون مزيدا من الضحايا بيد الجيش الإسلامي الذين لا تخيفه الأرقام ولا ترهبه هذه الأجسام يعني كان يعرفون أن هؤلاء لا يمكنوا مقاومتهم حتى الروم خافوا لذلك لو كانت الروم ما زالوا على شجاعة نلاحقوا به لأن خالد الآن انسحب شيئا فشيئا انسحب وانصرف بجيش المسلمين بعدما خلص المسلمين من المكان الذي كانوا فيه قادت الكفار الوقت الذي ربما ربما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 اذا كثر القتلاوي في صفوف الروم كم قتل جعفر كم قتل عبد الله بن رواحه كم قتل زيد كم قتل خال كم قتل غيرهم من الصحابه فهذا اذا عدد رهيب تفاصيل الحرب تدل على ان العدد كبير لو اتيت الان الى الجثث التي بارض مؤته وعددناها لا افاجئك اذا قلت لك ان عدد قتل المسلمين في معركه مؤت لم يتعدى اثني عشر قتيلا ثم لما تشوفوا تفاصيل معركة وش نصف الجيش راح شي ألف وخمسمائه قتيل ثم عشر واحد فقط طبعا هناك جرح اخذهم الصحابه حيث اخذوهم اثني عشر قتيلا سجلهم رواه السيره وروات التاريخ وقد فصل أسماءهم أصحاب المغازي مثل الواقل في مغازيه وحتى ابن كثير في بداية والنهايه وابن الأثير في نهاية الأرب وابن سيد الناس في عيون الأثر أرادوا أن يبحثوا كم عدد قتل المسلمين في معركة موت لم يخالف أحد في أنهم ما تعدوا إثنى عشر قتيرا. هؤلاء أولهم زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وهذا الرجلين من, من قريش زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عندك مسعود من الأسود ابن حارثة وهذا من بني عدي مسعود بن الأسود عندك الرابع وهب بن سعد ابن أبي صرح هذا كان من بني مالك شوف تفصيل العلماء كيف عرفوا هاو الرابع الخامس عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه و وصاحبه عباد بن قيس كلاهما من الخزرج صاروا عندنا ستة السابع الحارث بن النعماء وهذا من بني غن قرب المدينة الثامن سراقة بن عمرو ابن عطية رضي الله تعالى عنه أبو كليب وأخوه هذا أخوه شقيقه جابر هذا أخوه جابر أبو كليب وجابر هم ابن عمرو ابن زيد وهؤلاء الثلاثة أقصد سراقه وابو كليب وجابر أخوه كلهم من بني مازن من بني النجار بن النجار دفعوا ثلاثة من خيرة أبنائهم كذلك الحادي عشر والثاني عشر عمرو وأخوه عامر ابن سعد بن الحاد هذو هذان من بني مالك ابن أفصى وكان هناك طبعا كثير من الجرح كان كثير عدد كثير من الجرحة تولى علاجهم أصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام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 قدوم هؤلاء، ولكن الوحي سبق الجيش بالأخبار والبشائر والأحزاب. تلاحظ الله سبحانه وتعالى ما أراد أن ينتظر المسلمون قدوم هؤلاء، في مسيرة ربما استغرقت عشرين يوما وأكثر، جاء الوحي إلى المدينة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حدث.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 وهو يحدث أصحابه بهذا الخبر فقال خرج لهم كلهم يسمعون وسيأتي كيف نادى في الناس وخطب فيهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب طبعا قلب أسامة قلب أم أيمن وقع ثم أخذ جعفر الراية فأصيب عبد الله محمد وأسماء بنت عميس هنا لا يمكنك أن تتصور حزنه ثم أخذها ابن رواحة فأصيب قال أنه وعيناه تذريفا لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يكمل حديثه أو نقل الخبر للصحابة مما جعل قلوب الصحابة تمتلئ حيرة بقدر ما امتلأت حزنها أعلى جاء أم بعد ما شأن الجيش الآن خلاص ما زيد جعفر وابن والجيش حتى سمعوه عليه الصلاة والسلام يكمل فيقول ثم أخذها خالد خالد بن الوليد من غير امره اي من غير أن رهن أي أمره الناس ففتح له شو كالما له سماه فتحا كان النعي مصحوبا بالدموع وبالمجد ولقب جديد لخالد بن الوليد لقب جديد لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ففي رواية أخرى للبخاري قال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 وانتشر الخبر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع قلة قبل أن يصل الجيش الجيش ما وصلش فانتشر الخبر وانتشر مع الخبر الحزن في أرجاء المدينة وانتشر البكاء وانتشر اليتم الحزينة كانت في ذلك المدينة كانت في ذلك اليوم في أقصى نقامات الحزن أحد هؤلاء الذين فجعوا من الأيتام عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب أول مولود للمهاجرين بالحبشة تذكرونه قلنا أول مولود بالمدينة بالمهاجرين المدينة المهاجرين هو عبد الله بن الزبير صح له أول مولود للمهاجرين بالحبشة هو عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب يحدثنا هذا الغلام عن مرارة ذلك اليوم فقد روا عنه الإمام أحمد قال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 فاخذ الرايه جعفر فقاتل حتى قتل واستشهد واخذ الرايه عبد الله بن رواحه فقاتل حتى قتل واستشهد ثم اخذ الرايه خالد بن الوليد ففتح الله عليه واتى خبرهم النبي خبرهم النبي عليه الصلاه والسلام فخرج الى الناس اذا خرج الى الناس فحمد الله واثنى عليه اذا هذا في مقام الخطبه فحمد الله عز وجل لو عليه وقال ان اخوانكم لقوا العدو وان زيدا اخذ الرايه فقاتل حتى استشهد ثم اخذ الرايه بعده جعفر بن ابي طالب فقاتل حتى استشهد ثم اخذ الرايه عبد الله بن رواحه فقاتل حتى استشهد ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه قال عبد الله بن جعفر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 بل قل ربما فعل ذلك لانه هو أيضا حزين خشي أن يراه أهل وأهل جعفر بذلك الوجه الحزين فيزيدهم حزنا أنا هذا أجزم به لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما أراد أن يأتيهم إلا بعد ثلاث لكنه حرض ما شاعر المؤمنين في المدينة حرض جميع أهل المدينة بأن يأتوا آل جعفر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 اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم جاءهم ما يشغلهم لا شك أن أهل الميت لا يمكنهم بأن يتفرغوا لمثل هذا الأمر من إطعام بعضهم بعضا فكيف بإطعام الزائرين لتعزيتهم وغير ذلك توجه رسول الله عليه وسلم والسلام بعد هذا التعليم بعد هذا الإرشاد توجه إلى بيته مثقلا بالأحزان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 قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة شوف الآن جلس يعرف في وجهه الحزن شوفوا حزين وأنا أنظر من صائر الباب في رواية من شق الباب فقال, فأتا فقال فأتاه رجل تخلى رجل فقال يا رسول الله عليه إن نساء أو نساء جعفر يقصد بنساء جعفر امراته اسماء بنت عميس القحطامية واقاربه وإلا جعفر ما نقل انه كانت لديه الا اسماء بنت عميس قال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن يعني رام يبكين ام بين الحاله بالبكاء فأمره رسول الله عليه الصلاه والسلام ان ينهاهن طبعا بكاء هذا ما كان بكاء عادية. كان فيه صوت لا شك والا البكاء بكاء الرحمه لا يمنع منه المسلم هذا البكاء بالصوت والا كيف ادرك هذا الرجل بانهم يبكين مفهوم بكاء بالصوت هذا من يعني النواح نياحه متى حرمت نياحه بعد احد بعد احد حرم الله سبحانه وتعالى النياحه الموتى فذهب الرجل فاتاه الثانية ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريد؟ يريد أن يبقى وحده إيه لو ما كان يريد أن يبقى وحده كان يذهب إلى آب جعفر يعزيهم ويشليهم. هو يريد أن يبقى هذا الرد جاء مرة ثانية. المفروض كنت في ريا وحدك. في ريا ذبر راسك. أو أبو بخ صديقها وعمر الخطة بديهم ونها النساء. فسأله لا. هذا ماذا عايشة ستغضب لهذا؟ فقط.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 فان. أنا أريد أن أبقى واحد الرسول حقيقي لا يستطيع أن يقول هذا والله لقد غلبنا يا رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا فحتوا في أفواههن التراب روح احكم التراب ديرهم في أفواههن إذن حثوا التراب مشروع المدح. كما أن الإنسان يمدح انسان مدح معرفه ليصيب أنتم وأنتم وأنتم سيادتكم وفخامتكم وجلالتكم أخي صغير يقول مثلك شيء وأنت السميع البصير خص غير بعض الناس هاد. هذا أحثوا على راسه التراب يعني زيدوا ذل هذا مذلول دليل زيدوا ذل خليه يزيد يحبط في التراب لماذا؟ ما نحمولوش رأس وحطه في التراب نحمول رأس وحطه في التراب وحطه فوق رأسه هؤلاء النائحات أحثوا في أفواههن التراب ولم يقل في أعينهن الأعين مسموح لها بأن تذرف ما استطعت من الدموع لا باس لا بأس اما الصوت فلا طبعا عائشه ثم انفجرت لكن في نفسها تحدث هي تشوف تشوف مورد الباب فقالت ارغم الله انفك انا الصحاب ارغم الله انفك يعني ألسق الله أنفك انفك بالتراب يعني انت الذي يلسق الله رقصه بالتراب لم تفعل ما امرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله من العالم صلى الله عليه وسلم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 هكذا يفسر العلماء رحمة الله تعالى عليهم هذا الحديث لذلك قال النووي رحمه الله مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديل ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب يعني كان أولى ولا بقل ربما عمر الشباب ربما أقنعهن أنت بالذات فمهم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 جعفر بن أبي طالب هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم وادعوا ابني أخي وقد ذكرنا أن ثلاثة رضعوا من ثدي واحد حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام وجعفر ابن أبي طالب يمكن يقصد أخي في الإسلام وأخي في الرضع قال عبد الله قالوا جيبوا لولاد أخي فجي بنا كأننا أفرخ هم ولد ولد الطير كأننا فراخ يعني يجد الشديد ولما عليه حالة من الابتذال فقال عليه الصلاة والسلام شفهم أدعوا إلي الحلاق قالوا جيبوا لي الحلاق ذلك لأن أمهم أمهما كانت منشغله عنهما لشدة الحزن وشفنا أسماء كيف كانت مرتبطة بجعفر بن بيطان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 أحد أولئك المفجوعين حب رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه أسامة بن زيد أسامة بن زيد الحمد لله بلغ وصار يقاتل رأينا في معركة الحارقات معركة الحريقات أنه قتل رجلا شاهد أن اله الا الله أي استسلم وشاهد أن اله إله لله أسامة بن زيد شاب الحمد لله يافع ومعه شكول أمه أشكر أم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 عن ابن عمر طبعا الحديث قال وايم الله يحذر وايم الله ان كان لخليقا لها على زيد ان كان لخليقا لها اي للاماره يرد على الافكار التي عششت ظهرا طويلا عند الجاهليين العبد لا يكون اميرا لان اصل زيد بن حارث عبد مولى يرد ان كان لخليقا لها وايم الله ان كان لا احب الناس, الناس اليه كان أحب الناس الي ويم الله ان هذا لخليق يريد هسامة هذا فيه إشارة إلى أنه سيؤمره إن كان هذا لخليقا لها ويم الله ان كان هذا لأحبهم الي من بعده شف كيف مرتبة قال فاوصيكم به فانه من صالحيكم شهادة لا تنزع إلى يوم القيامة من صالحيكم هذا الشاب هو دي شهادة تكون رسول الله عليه الصلاة والسلام بقالنا بيت ثالث بيت ابن رواحة هذا البيت دخلناه فإذا بنا نشاهد شيئا ما كنا نتوقعه. تعرفوا ليش ما كناش لأن هذا البيت قبل خروج عبد الله بن رواحة إلى غزوة مؤتة بأيام حدث فيه شيء عادي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 حديث البخاري عن النعمان بن بشير يقول أغمية على عبد الله بن رواحه أنت قبل من مؤت أغمية عليه في أشيء أغمية عليه فجعلت أخته عمرة عمرة هذه أم النعمان بن بش النعمان بن بشير يعني أخته يعني النعمان بن بشير ابن أخته فجعلت أخته عمرة تبكي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 العضض إنتاع كسر واجب له أيو جبر هذا الذي ذهب هذا الكلام تعرف الناس تحسن الندبة الناس مختصون في هذا خصوصا إذا رشقتهم ببعض النقوف فهذه تحب أخاه واجب له وكذا وكذا هذه أغمي عليهم ما لك يسمع بالليمات قال النعمان بن بشير فلما ماتت أو فلما مات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 لو قلت نعم لقامعك معك بيه. أي لو رضيت بذلك لقامعك الملك بها فأخبرها عبد الله بن روح اخبرها بهذا هذه في رواية أخرى أخبرها بما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام والحديث البخاري شديد قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أي الملك إذا فنهاها عن البكاء عليه فلما مات لم تبتع إذا نعمان بن بشير اختصر لنا الحديث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 أرض الجيش لم لم يغادر بعد تلك الأرض سنرى حال بعض أولئك الرجال الذين يمكننا أن نسميهم يتامى يمكن أن تسمي بعضهم يتامى سنرى أمرهم بعد الأذى تفضل بعدما رأينا بعض بيوت المدينة وبعض صور الحزن التي كانت تخيم عليها نعود إلى مؤت إلى أرض مؤت حيث نجد يتامى من الرجال وهؤلاء ممن حضروا النزال نرى بعضهم يبكي جعفر ابن أبي طالب ابن عمر يقلب الجثة فيجد بها أكثر من تسعين ضربة بسيف أو برمح ولكن الذي بكاه أكثر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 فلم يطل معهم لكنه اكرمهم وجاد عليهم كثيرا كان ابو هريره يقول رضي الله تعالى عنه ان جعفر افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ابو هريره وليس في حديث واحد بل في احاديث اخرى في صاحب البخاري عن ابو هريره قال خير الناس للمساكين جعفر بن ابي طالب شحال عاش معه نعم خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته يدينا يطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة العكة هي الشن البادي لما توضع فيه السم يعني الوعاء من الجلد فيه السم ما بخاش فيه بكثير يعطيه لنا قال ليس فيه شيء فنشقها نقطعها فنعلق أو فنلعق ما فيها إذا ما وجد شيئا يخرج لهم هذا الذي بقي في الجلد يمسحونه ويأكلونه في سنن الترمذي ايضا بسند صحيح عن ابي هريره قال نحتذى النعاد وحلما دار النعاد ولا ركب المطايا وحلما مركب الجمال والخير ولا ركب الكور الكور هي الفرس ولا ركب الكور رحلة على الفرس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام احنا قاعدنا نستنوى ببقر أفضل من جعفر بن أبي طالب أبدا ما, أبد. ما, ما فلاش واحد أفضل من, من جعفر أبو بكر الذي تصدق بجميع ماله عمر بن الخطاب الذي تصدق بشطر ماله لم يفعل في قلب أبي هريرة ما فعله جعفر في هذا الزمن اليسير جعفر الذي قادم من بلاد الغربة بلاد الآلام بلاد الفقر ينجز ما لم ينجزه الناس في أعوام طويلة وحياة عريضة هذا يرشدنا أيها الناس إلى أن الإحسان إلى الفقير إلى المحتاج لا ينساه لك أبداً ابدا لن ينساه يبقى ربما يفضلك على زعماء قد اشتهروا بزعامتهم وبجاههم مضت الأيام ثقيل على أهل الإسلام في تلك في المدينة ولكثره ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من الحزن ولكثرة ما أصاب المسلمين من الصحابة من الحزن والأساء أراد الله عز وجل أن يجعل نهاية لهذا الحزن خلاص ما استطاعوا أن ينسوا هؤلاء الرجال يعني ناس بذلوا أعمارهم بهذه الطريقة أراد الله عز وجل أن يبشرهم بما ينسيهم الأحزان ويمسح عنهم هذه الالام وذلك نراه فيما رواه الحاكم الحاكم عن ابي أمام الباهلي ورواه غير الحاكم وهو سند صحيح على شرط البخاري قال ابو أمام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم اذ اتاني رجلا فأخذ بضبعي اي بالعضب فاخو احد من هنا, أحد من هنا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 يسيل هذا الجانب فم يسيل. فقلت ما هؤلاء؟ فقالوا او فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا رأيناه في مجالس ترغيب وترغيب هذا الحديث. الذين يفطرون قبل الغروب يتساهلون. فما بالك بمن لا يصوم أصلا؟ ثم انطلق به. فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا أي رأيت أقوام عمر الماشد واحد منتفخ كما هو وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا فقلت من هؤلاء فقالوا هؤلاء الزانون والزواني وعير بالله الذين يباشرون الزنا ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات تنهش ثديهن الحيات الحيات تأكل من أثدائهن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 وسيفا من سيوف الله لكن هناك من لم ينسى من الذي فعله خالد وهو صاحبه ورفيقه ضربه اسلم معا من عمرو بن العاص عمرو العاص اسلم هو خالد بن الوليد في ايام فلا شك انه يتحرق ايضا لخدمه الاسلام كما خدمه صاحبه فالرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يغيب، وما كان بعيدا عن مشاعر عمر بن العاص، وكان يعلم مهارة عمر بن العاص ايضا ودهائه في الحروب، فنراه عليه الصلاة والسلام قد استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي عمر بن العاص وعرض عليه قيادة حملة أخرى، عرض عليه قيادة سرية أخرى، ألا وهي سرية ذات السلاسل أو ذات السلاسل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 جميعا وأسباب المنية تخطر بهم تفرج اللأواء في كل مأزق عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر هم أولياء الله هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم وموعدون إن شاء الله تعالى في المجلس اللاحق لكن لنجعله يوم الأحد ليس غدا لنجعله يوم الأحد ليس غدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وبارك الله فيكم أجمعين السلام عليكم